إلا من خصف الخطف سفأ تبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين اللاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا نذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون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 يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فالطلع فرآه في سواء الجحيم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 من الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ظالمين فهم على آثارهم يمرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَنَا مَجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمُ إِذْ أَرَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِفْكَ الْآَلِهَاتَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مذبرين فراض إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون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 فأرادوا به كيدا فدعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم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 لَمَّا أَسْلَمَ وَتَوَلَّهُ لِلْجَحِيمِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ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 ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستفين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين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 إلا عجوزا في الغابرين ثم ذمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصمحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين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 فنبذناه بالعرائ و هو سقيم وأبتد عليه شرسم من قطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِذُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أصطفى البنات على البنين مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ